بهم محدثٍ إلا استمعوه وهم يلعبون. لا يأتيهم من ذكر من ربهم محدثٍ إلا استمعوه وهم يلعبون. لا هي Wa asurun naji wal-ladin zulmuhal-haada illa bashom mithlukum afatun asihra wa وَنَسْحَرُ وَأَنْتُمْ تَنْصُرُونَ قَالَ رَبِّي عَلَّمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ قَالَ رَبِّي عَلَّمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بل قالوا بل قالوا أبغاث بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية بل قالوا أبغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية فليأ بَلْ يَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا يؤمنون أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجال نوح إليهم وما أرسلنا قبلك إلا رجال نوح إلي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 وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم أشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أ فلا تعطلون أ فلا تعطلون وكم قصمنا من قوية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين بعدها قوما آخرين فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ بَشَرًا قَالُوا نُورٌ ۖ قَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ بَشَرًا قَالُوا نُورٌ ۖ قَالَ أَنَا عَبْدُ مَا فيه ومساكنكم لعلكم تسألون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا دَعَوا وَهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ أَمَزَلَتْ تِلْكَ دَعَوا وَهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لو أردنا أن نتخذ له لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو ولكم الويل مما تصفون ولكم الويل مما تصنفون وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. أم يتخذون آلهة من الأرضهم ينشرون. أم يتخذون. لو كان فيهما آلها إلّا الله لفسدت لم كان فيهما آلها إلّا الله لفسدت فسُبحانَ الله رب الأرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ فسُبحانَ الله رب الأرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ام اتخذوا من دونه آلهة, من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبله. هذا ذكر من معي وذكر من قبله. بل أكثرهم لا يعلم الحقيقة هم معرضون. بل أكثرهم لا يعلم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 119. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا 110. سبحانه 111. بل عباد مكرمون 112. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلّم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون يعلّم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ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 كانت ترتقى فستكونهما وجعلنا من الماء كل شيء حي وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَاً تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ تَدُون وَجَعَلَ السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَجَعَلَ السَّمَاءَ سَقْفًا وَهُمْ عَن آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر و هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلهم في فلك يسبحون كلهم في فلك يسبحون وما جعل المال بشر من قبلك الخلد وما جعل المال بشر من قبلك الخلد أفإن متفهم الخالدون أفإن متفهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت وَنَرَىٰكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَنَرَىٰكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا تَخْذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آَلِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ رَحْمَانِهُمْ كَافِئُونَ وَإِذَا رَأَكَ الَّذِينَ كَفَوُوا إِنَّهُمْ يَتَخْذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهْذَا قل قل الإنسان من عجل قل قل الإنسان من عجل سأريكم آيات فلا تستعجلون يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عوجوهم النار ولا عن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 ما كانوا به يستهزئون ولقد استهزئ برسول من قر لك فحاق بالذين سخر منهم ما كانوا به يستهزئون قل من بالليل والنهار من الرحمن بَل هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ بَل هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ أَم لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ لا يستطيعون نصر أنفسهم وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ لا يَسْتَطِيعُونَ أَسَرَيْنَا لَيْلًا أَنَّ نَأْتِيَ الْأَظْفُنَ فَأَمِنَ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ قُلْ إِنَّمَا ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولا إمستهم نف. عَذَابٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ونضعوا الموازين القسق ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ونضعوا الموازين القسق ليوم كان مثل حب. حبة من خردل أتينا بها وإن كان مفقول حبة من خردل أتينا بها وكفابنا حاسبين وكفابنا حاسبين ولقد أتينا موسى وأمون الفرقان وضياء وللمتقين. ونقرأ تينا موسى وأغون الفُقان وضياء وذكر للمتقين. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم. الساعة مشفقون، الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، وهذا لكم مبارك أنزلناه، وهذا لكم مبارك أنزلناه، أفأن 116. أفأنتم له منكرون 117. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين 119. قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي قد كنتم أليون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 وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَتَّلَّاهِ لَأَكِيدَنَا أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدِبِرِينَ وَتَّلَّاهِ لَأَكِيدَنَا أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن